قال يا بني ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي